نورها بحجابها حسنها بخلاقها كن شمس الدنيا تشرك ببهايا ضرتك يعني كم من فتاة شكلها عادي ما نقول قبيحة كله خلق الله حسن شكلها عادي لكن لما تحجب زادها الله النور ترى مو, مو بتقاطع الوجه نعم انه هو يقذفه الله في الوجه بالضبط في النساء عاديات لكن محموبات كل يتمنى الزواج منها الكل يتمنى مرافقتها من صديقاتها الكل لأن فيها نور داخلي روحها روحها هي أجمل من جسدها شيخ أنا أذكر تقرير مرة حطيت أيضا لبنت كانت في تركيا شوف الآن الأخوات المحجبات الحين اللي في الخليج أو في بعض دول العربية يشجعن الحمد لله الكل يشجعها في دول هناك المحجبة صح محجبة في تركيا أنا أذكر التقرير موجود في اليوتيوب البنت اللي اطلعت الأولى من أوائل في المحافظة التركية كلها كانوا خمس طلاب واحدة منهم كانت محجبة والثانية ليس محجبة وثلاث أولاد يبون يكرمونهم على المسرح وآلاف الجمهور والجماهير والوزير موجود والدنيا والكاميرات تصور ولما طلعت هذا البنت يمكن عمرها 14 سنة أو 15 سنة طلعت كانت لا بسحجابها شوي ناطري حين التكريم لكي يأتي لها واحد من المنظمين يساسرها النطعي بره طبعا هي تفاجأت واللي وياها تفاجأوا ليش؟ ياتف صخينا الحجاب ياتف صخينا الحجاب ياتف صخينا طبعا هي قاعدة الآن دينها حجابها أو تكريمها اليوم أمها جالسة أبوها جالس الآن أحلى يوم عندها بحياتها يمكن وعند أمها أبوها البنت نزلت مامها ما أنا حجابي ما أتخلى عنها تبّل لكم ولي تكريمكم تبكي أمها وياها وتصبرها واحد من يعني كان الإسلاميين قبل ما الآن الحمد لله تغيرت الأمور قبل ما يفوز أردوغان والحمد لله يوفقهم طلع بره تبكي وكان أحد يهديها دخلت مرة ثانية حق الوزير وكان رئيس الأركان الجيش موجود وكان بعض القيادين العسكريين موجودين والكاملات تصور وردت عليهم بالتركي رد فتاة صغيرة 14-15 سنة لكن الشجاعة والله لا يمتلكها اليوم حتى بعضه يعني ما بيسمي ما يستطيعها احد وقفت امامهم وهي تبكي وترد عليهم تقول هذا امر الله تبغون تعاقبوني عشان امر رب العالمين انا ما يهمني لكن ليش تعاقبوني على امر انا امتثلت فيه لله طلعت وهي تبكي صح ما كرمت لكن اللي يشوف المقطع مئات الالاف شافوا المقطع مئات الالاف دافعوا عنها مئات الالاف دعوا لها الآن هذه المنتصرة اليوم لما تشوف الآن المحجبات في الجامعات التركية والمدارس التركية وبقوة, وبقوة. الحمد لله رح تركيا شوف الآن الحجاب كيف يعود مرة أخرى شوف تونس الآن شوفوا الناس اللي, مون... اللي انتصرت احنا كله كانت محجبة وقت الضيق احنا نقول يا جماعة احنا الحمد لله في مجتمعات اتشجع المحجبات طيب ش اللي يمنعنا شنو بعض البنات تضحكوا علي والله اخليوا مع السلامة فهنيئا لكم باكتمال لكم باكتمال أنواركم الله <تصفيق> اجعلني <تصفيق> <تصفيق>